الحمد لله وكفى وعد فوفى وأوعد فعفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رزق وكفى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء ومسار على دربه مقتفى وبعد أيها لحبة في الله حياكم الله وأحياكم في مستهل هذا اللقاء الثاني من هذه دورة المباركة التي نشرح فيها ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عدل وخاب رحمة الله عليه يقول الإمام اعلم أرشدك الله لطاعته بهذا الأسلوب الماتع المحبب إلى النفوس يستهل المصنف رحمة الله عليه الفصل الثاني من هذا الكتاب اعلم أرشدك الله لطاعته أي وفقك للخير وشددك واعانك على فعله فهذا هو الرشد الحقيقي الذي يهتدي به الإنسان إلى أعظم ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة وهي طاعة الله جل وعلا فلا والله أيها الأحبة ما استفتحت الخزائب ولا استدفعت البلايا ولا استجلب الخير بمثل طاعة الله جل وعلا فالله جل وعلا كما قال ابن تيمية لم يمدح أحدا في القرآن بنسبه ولم يذم أحدا في القرآن بنسبه إنما يمدح أهل الإيمان والتقوى والطاعة ويذم أهل الكفر والفسوق والعصيان فليس بين الله وبين عباده رحم إنما هي الطاعة جملني الله وإياكم بها اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم الحنيفية مصدر مأفوذ من الحنف وهو الميل ومن ذلك يسمى من في رجليه ميل بالأحنف كالأحنف بن قيس فالحنيفية هي اسم للدين الصحيح سما الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام حنيفا كما جاء في القرآن ملة إبراهيم حنيثا وما كان من المشركين فالحنيثية هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد ملة إبراهيم كما ذكرنا شابقا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أي تريد بعملك وجه الله ولا تريد غيره هذا هو الأمر الذي طلب من كافة الخلق فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان قال الله جل وعلا مبينا هذا الأمر في كتابه ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وبيّن أن من ترك هذا الأمر فهو في سفه وعته قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لأن أصل التعبد هو التذلل والخضوع يقال طريق معبد أي مذلل فالعبادة هي الإنقياد لأمر الله جل وعلا مخلصا له الدين كما قال جل وعلا وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والإخلاف ما خرج من أمر فبورك لصاحبه فيه فأسأل الله جل وعلا أن يجملني وإياكم في بواطننا بالإخلاف وفي ظواهرنا باكباع السنة قال المخنف وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون أي أن الله جل وعلا ما أوجد الثقلين وهما الجن والانس إلا من أجل حكمة واحدة وهي تحقيق العبادة لله جل وعلا فالعبادة هي التوحيد والإخلاص وكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والعبادة أيها الأحبة نوعان عبادة عامة يدخل فيها كل شيء غير الله جل وعلا قال الله جل وعلا إن كل من في الشماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هذه هي العبادة الكونية وهي الخضعان لأمر الله جل وعلا أما العبادة الخاصة فهي العبادة الشرعية التي تتمثل الخضوع لأمر الله جل وعلا وهي خاصة بالمؤمنين كما في قوله الكعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أيها الأخ العزيز إذا معنى يعبدون كما قال المخنف يوحدون يسردون بالعبادة كلها ظاهرها وباطنها قولها وعملها كل ذلك يجب أن يكون خالصا لله كما قال الله جل وعلا قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما من لك إبراهيم حميثا وما كان من المشركين قال المصنف وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة التوحيد مصدر وحده يوحد إذا جعله واحدا والتوحيد له ثلاثة أقسام التوحيد الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بفعله من الملك والخلق والتدبير وهذا كافة الخلق مقرون به إلا من جاهد إلا من عاند وكابر الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد وهو القسم الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وقام به سوق الجنة والنار التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به فهذه هي أنواع التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله جل وعلا به أيها المستمع الكريم إذا عرفت أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد فأخلص هذا التوحيد لله وتفقده في نفسك فوالله ما عبدت الله بخيء أعظم من التوحيد قال المثنف وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه أعظم العضاء وأظلم الظلم وأبطل الباطل هو الشرك بالله ولذلك ما نهى الله عن شيء أعظم من الشرك لأن فيه هضما للربوذية وتنقصا للألوهية وسوء ظن برب العالمين فهو أقبح المعاصي وذلك جاء في الحديث الصحيح أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقت وتوعد الله أهله بالنار قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار وقال الله جل وعلا في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصاب قال المخلص والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة والتي تدل على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك هو أعظم المحرمات فالله جل وعلا بدأ بذكر هذا الأمر قبل غيره من الحقوق اهتماما به واعبدوا الله ثم قال ولا تشركوا به شيئا فلابد من الإثبات والنفي إثبات العبادة لله ونفيها عما شواه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واشتنبوا الطاغوت وهذه حقيقة لا إله إلا الله فهي كلمة بناء وهدم وكلمة ولا إن وبراء وكلمة توحيد وتفريد فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه الأصل في كلام العرب كل ما يبنى عليه غيره كجذع الشجرة وأساس الجدار فالأصول هنا هي الركائز العظيمة والقواعد المباركة التي يرتكز عليها الإسلام التي يرتكز عليها الإسلام قال فقل معرفة العبد ربه هذا هو الأصل الأول لأنه من كان به أعرف كان منه أخوف معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شرع في بيان ذلك فقال فإذا قيل لك من ربك هكذا بشيقة السؤال والجواب يبين المصنف رحمة الله عليه هذه الأصول التي طالما بلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وتاهت فيها أقوام فإذا قيل لك من ربك الرب هو المالك المتصرف فقل ربي الله ربي الله وحده لا شريك له كما قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين الذي رباني وَرَبَّ جميع الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ نعم ليس ها هنا نعمة على أحد من الخلق إلا وهي من الله جل وعلا كما قال سبحانه وبحمده وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْسُوهَا وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ قال ورب جميع العالمين بنعمه سبحانه وبحمده وهو معبود ليس لي معبود سواه نعم الله جل وعلا كما انفرد بالخلق والملك والتدبيد ولم يشاركه في ذلك أحد غيره فيجب أن يفرد بالعبادة وأن تكون تلك العبادة له وحده دون من خواه هذا هو حق الله جل وعلا كما في حديث معاذ بن جبل تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا قال المخنف والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين دليل هذا الأمر قوله تعالى في مطلع سورة الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي فاتحة الكتاب وأم الكتاب قال في مطلعها الحمد لله رب العالمين الألف واللام للاستغرق أي حمدا يستغرق جميع أنواع المحامد والحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم المحمود بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره وقال الشيخ الإسلام بن سيمية الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبه وتعظيمه وإجلاله الحمد لله اللام هنا للاستحقاق والاختصار لله رب العالمين ثم بذلك لأنهم على ما تدل على عظم الخالق جل وعلا فالكون وما فيه يدل على الله قل انظروا ما ذات السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قال المصنف رحمة الله عليه وكل من سوى الله عالم إذن هذا الوجود لا يخرج عن خالق ومخلوق فالخالق هو الله وحده والمخلوق كل ما سوى الله كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وبحمده فكل ما سوى الله عالم فالله رب العالمين قال المصنف وأنا واحد من ذلك العالم فإذا الله ربي لا رب لي فإذا قيل لك بما عرفت ربك إذا سألك سائل ما هي الأدلة على هذه المعرفة فقل بآياته ومخلوقاته، الآيات جمع آية والآية هي العلامة والأصل فيها أيية والآيات نوعان آيات شرعية دليلية وآيات دلائلية كونية فالقرآن يدل على الله وكل ما في هذا الكون هو كتاب منشور كل سطر من سطوره وحرف من حروفه يدل على عظمة الخالق جل وعلا كما قال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فيا عجباً كيف يعصى الإلهك أم كيف يدحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد انظر يا أخي وأعمل الفكر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأخداق في الذهب السبيك على قصد الزبرج شاهدات بأن الله ليس له شريك أيها الأخ المسلم يا بارك الله فيك تأمل يقول المفدد ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر نعم كل ذلك من آياته كما جاء ذلك في القرآن في غير ما آله فالليل والنهار يتعاقبان يذهب ضوء هذا ويأتي ظلام ذلك ويقشف هذا السار هذا نظام بديع في غاية الإتقان لا يتأخر ولا يتقدم وليس بينهما فاصل مدبران غاية التدبير ليس يمكن أن يوجد هذا الأمر صدفة ولو سل بأنه وجد صدفة لا يمكن أن يستمر هذا الاستمرار على تمدد الاحقاب والأعصار والأعصار والأنصار من غير ما تغير ولا تقدم ولا تأخر إلا إذا كان وراء ذلك رب عظيم قدير وتأمى الشمس والقمر كل واحد منهما يسير سيرا منظما لا خلل فيه هذه الآيات العظيمات الشاهدات الناطقات بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده سبحانه وبحمده ثم انظر في الجبال والأودية والبحار والأشجار والأعصار وغير ذلك ستجد أن كل واحدة منها تنطق بأن لا إله إلا الله قال المصنف رحمة الله عليه والدليل قوله تعالى ومن قال ومن مخلوقاته السماوات السبعة فالسماوات السبع بنفس القرآن في غير ما موضع والأرضون السبع لم يأتي ذكر تسبيع الأرضين إلا في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن أي في العدد لا في الخلق أن السنة فقد فرحت بتسبيع الأرض يقول عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من الأرض ضوّقه من سبع أراضين ومن فيهن وما بينهما وهذا أمر عظيم جدا لا يحصيه إلا الله قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فالذل والفضوع إنما هو حق الله جل وعلا أما هذه المخلوقات فهي مدبرات مشخرات لا تملك ضرا ونفعا لأنفسها فضلا عن غيرها قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض العجيب أن أحدا لم يدعي خلق السماوات والأرض إلا الله جل وعلا ومن ادعى افتضح لأن معنى ادعائه أن يقال له إن كنت أنت الذي خلقت فأعدي الخلق قال في شتة في أيام اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن الأيام شتة بدأت بالأحد وانتهت بالجمعة هل هي كأيام الآخر أم كأيام الدنيا والصحيح أنها كأيام الدنيا والله عز وجل يقدر أن يخلقه في لمح البصر وأقل من ذلك وإنما خلقنا في ستة أيام من أجل أن يربط الخلق الأسباب بالمشببات فهذه حكمة من الله جل وعلا قال المصنف ثم استوى على العرش أي على سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وعظمته على العرش وهو أكبر وأول وأجمل المخلوقات هذا العرش العظيم الذي ذكر الله فيه الاستواء عليه في القرآن سبع مرات ومعنى استوى عند أهل السنة والجماعة على وصعد وارتفع واستقر كل هذا بحسب معاني الله بحسب ما يليق بجلاله سبحانه وبحمده ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا أي يغطي كل واحد منهم الآخر فإذا ما جاء الليل ذهب ضوء النهار وإذا ما ضوء النهار ذهب ظلام الليل يطلبه حفيفا أي سريعا ليس بينهما صاصل لا يتأخر هذا ولا يتقدم ذاك والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمذه أي مذللات مقهورات تحت أمر الخالق جل وعلا ألا له الخلق والأمر كما أنهم فرد بالأول وهو الخلق لم ينازع في ذلك فيجب أن يفرد بالأمر فهو المشرع جل وعلا العالم بما يصلح خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذا سمعنا ذلك وعقلناه وعرفنا أن السماء والأرض والإنسان والحيوان وكل شيء إن الله جل وعلا بخلقه وإجاده وتكوينه فإن الواجب أن نعلم أن الدين والشرع والقضاء هو إليه سبحانه وبحمده ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين البركة هي دوام الخير ومعنى تبارك أي تقدس وما زالت بركاته جل وعلا علينا تترى ليل نهار صباح مساء قال والرب هو المعبود أي المألوف الذي يستحق العبادة قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أول أمر في القرآن وهو الأمر بالتوحيد وعليه عامة الأنبياء والمرسلين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فكل الناس وكل الخلق متقدمهم ومتأخرهم عباد لله جل وعلا لعلكم تتقون أي أن العلة من العبادة تحصل التقوى التي تنجي من عذاب الله جل وعلا التقوى قال علي هي الخوف من القليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل والقناعة بالقليل وقيل التقوى هي أن تفعل ما أمرك الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك ما نهى الله على نور من الله تخاف عقاب الله فهذه هي التقوى والتقوى لها ثلاثة مراكب أعظمها أن يدع الإنسان ما ليس ببهذى حذرا مما به بهذى، وهو ورع الصحابة. الثاني فعل الأوامر وترك النوائِ. والثالث اتقاء الشرك. هذه مراتب التقوى بلغن الله أيها الأحبة وإياكم أعلى مراتبها. قلوا آمين. قال المفنِّف. قال جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا أي ممهدة ليست صعبة ولا وعرة تستطيعون المشي عليها والاستمتاع بها وحرفها وإخراج خيراتها وعمارتها والسماء بناء أي فوقكم كالقبة فالسماء فوق الأرض كالسقف للعالم كما قال جل وعلا السفاء السماء سقسا محفوظا قال وأنزل من السماء ماء والمقصود بالسماء هنا جهة العلو وهو السحاب وتطلق السماء على كل أمر مرتفع والماء هنا المقصود به المطر وهذا من عظيم رحمة الله جل وعلا قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي أن الله جل وعلا أخرج من هذا المطر أنواع الثمرات والخيرات والمأكولات رزقا لبني آدم في أنفسهم أو في دوابهم فالغذاء والدواء مما ينبت من الأرض فلا وهذا أول نهي في القرآن وهو النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا الند هو المسيل والنظير والله لا مثل له ولا نظير له قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد فلماذا قال أندادا هنا وهو لا نظير ولا ند له أي في عملهم فهم جعلوا لله ند فعبدوا غيره معه وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا هو المستحق لذلك والمفرد بالخلق جل وعلا قال ابن كثير وهو العماد أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي من خفاض الدنيا صاحب التسخير المشهور وهو من كلاميذ شيخ الإسلام بن كيمية رحمة الله عليهم أجمعين توفي سنة 74 و700 من الهجرة قال رحمه الله في تفسيره الخالق لهذه الأشياء الموجود لها هو المستحق للعبادة لأنه لم يشاركه أحد في الإيجاد فلم يشاركه أحد في استحقاق العبادة قال المخنف رحمه الله عليه وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان هذا سروع من المخنف في بيان أنواع العبادة وأقسان الدين كما جاء في حديث عمر عند مسلم أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان هذا هو الدين لقوله عليه الصلاة والسلام إنما هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر هنا ذكرها المصنف إجمالا وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها أمر الله بها كلها له سبحانه وتعالى أي أن جميع أنواع العبادة الآن في الذكر وغيرها معها إنما هي محض حق الله جل وعلا لا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا كائنا من كان سواء كان ملكا مطربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بيننا تفسير هذه الآية فيما سبق قال المخنف فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر هذا هو مقتضى أذلة الشرع قال المخنف رحمة الله عليه والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به هذا وصف وليس بقيت فهو وصف طربي والمعنى أن كل ما يعبد من دون الله فهو مما لا برهان له بالإنسان به، فإنما حسابه عند ربه أو أي شيء أي سوف يحاسبه الله وتعالى سوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة ويلقى جزاءه إنه لا يفلح الكافرون. الفلاح هو نيل المرغوب والنجاة من المرهوب السؤال هنا. ما هو الفرق بين الشرك والكفر بينهما تداخل فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع إذا افترق فكل واحد منهما يدخل في نظاميه الآخر وأما إذا اجتمع فيقول شيخ الإسلام في التسعينية والكفر أعم من التكذيب فكل من كفر بالرسول فكل من كذب الرسول كافر وليس كل كافر مكذب بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه فهو كافر أيضا ومن أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذ ولا كذبه فهو كافر وإن كان لا يكذبه أيضا يدخل في مضامين الكفر التولي عن الحق فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إذا أيها الأحبة الكفر في الأصل هو التغطية والشتر ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يستر الحبوب بالأرض ويغطيها به وأما في الاصطلاح فالكفر يطلق على معاني يطلق على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به ويطلق أيضا ويراد به ضغو شيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق ويراد به التولي عن الدين وأما الشرق فهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله قال المصنف رحمة الله عليه وفي الحديث الدعاء مخ العبادة هذا الحديث أيها الأحبة في الله أخرجه الترمذي من حديث أنس وفي إخناده الوليد بالمسلم وابن لهيعة وكلاهما ضعيف وقد جاء حديث آخر بدفع الدعاء هو العبادة أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنخائي وابن ماجا وابن الحاكم وابن حبان والحاكم من حديث النعمان بن بشير وصحاه الترمذي وغيره وهما بمعنى متقارب قال المصنف رحمة الله عليه وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين يا طالب العلم اعلم ان الدعاء في اللغة هو الطلب واما في الاختلاح فالدعاء نوعان دعاء عبادة وهو الدعاء بلخان الحال ودعاء مسألة وهو ما يتضمن طلب نفع أو دفع بر والدعاء من أجل أنواع العبادات ومن أفضلها نفعا في الدنيا وفي الآخرة وهو حق الله جل وعلا ولذلك جاء في الحديث عند ابن ماجه من لم يخأ الله يغضب عليه قل ما يعبأ بكم ربي لولا لا دعاؤكم فمن دعا غير الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فقد أشرك بالله شركا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الذين يختبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صغيرين ذليلين فدعاء الله فيه الخير والحق والأجر ودعاء غيره فيه الخسارة والكفر فليس أحد يملك شيئا سوى الله أبداً إن تدعوهم لا يستجيب فمن دعا غير الله فإنما بل سعيه في الدنيا وخاب في الآخرة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيام وهذه حقيقة كبرى يجب أن لا تغيب عن الأذهان قال المخنف رحمة الله عليه ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الخوف أنواع الخوف أنواع فهناك الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من الغرب ومن السبع ومن النار فهذا لا يقبح في التوحيد كما قال الله جل وعلا على عموش في مواضع فحرج منها خائفا فأوجد في نفسه خيفة موسى فهذا خوف طبيعي لا يؤثر ولا بأخذه ولا يقبحه في التوحيد النوع الثاني من الخوف الخوف من الله وهذا من أجل العبادات وأعظمها وأحبها إلى الله جل وعلا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء الثالث الخوف من المخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الخالق وهذا هو الشرك الأكبر كأن يخاف إنسان من إنسان أن يقطع رزقه أو أن يميته أو أن يحرمه دخول الجنة فهذه هي الحالقة التي لا أقول تحلق الشعر بل, بل تحلق الدين كله ولا حول ولا قوة إلا بالله واليوم كثير من الناس وصل بهم الخوف من الخلق ما لا يحمد فيجب أن يعلم الإنسان أن الحياة والموت والضر والنفع والخير والشر والشفاء والمرض والغنى والفقر والحزن والفرح والشراء والضراء كل ذلك بيد الله جل وعلا لا يملكه أحد غيره ولا يوقعه أحد غيره أبدا أبدا قال المصنف رحمة الله عليه ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الرجاء في الأصل هو الطلب والأمل في دفع, خير في دفع شر أو جلب خير والرجاء قد يكون طبعي مباح كأن يطلب الإنسان من الإنسان أمرا عاديا هذا لا بأس به وإن كان تركه أو لا لقول غير واحد من الصحابة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا و النوع الثاني من الرجاء هو رجاء الله جل وعلا والأمل وهذا من أعظم أنواع العبادة وأحبها إلى الله جل وعلا قال النوع الثالث من أنواع الرجاء أن يرجو مخلوقا في شيء لا يقدر عليه إلا الخالق فهنا المصيبة كبيرة لأن الإنسان قد وقع هنا في إشراك المخلوق بالخالق والله جل وعلا يقول أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله ولا بد أن نبين هنا بعد أن ذكرنا الخوف والرجاء قولا مقحول أبليس رحمة الله عليه من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرج يعني من المرجئة وكما قال ابن الامام احمد رحمه الله عليه من في الفرق ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو المؤمن فلا بد أن يعلم المؤمن أن الخوف والرجاء والمحبة كالرأس والجناحين للطائر. فالرأس والمحبة والذين آمنوا أشد حبا لله. والخوف والرجاء كجناحي الطائر. فإن انكسر أحدهما وقع. فمن غلب الخوف في عمت الأحوال هلك. إنه لا يأث من روح الله إلا القوم الكافرون ومن غلب الرجاء وحده هلك أيضا كما قال الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخافرون فالمؤمن بين الخوف والرجاء يغلب هذا أحيانا ويغلب هذا أحيانا ويخير بينهما سيرا متوازنا قال المصنف رحمة الله عليه ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل أيها المستمع الكريم يا بارك الله فيك هو التفويض في أصل اللغة وفي الشريعة الإسلامية التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب نفع أو دفع ضر مع فعل الأسباب المأذون فيها شرعا فالتوكل غير التواكل التواكل مذموم والتوكل محبوب إلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو من أجل العبادات القلبية وقد يصرف لغير الله فيتوكل المخلوق على مخلوق مثله في شيء لا يقدر عليه إلا الخالق جل وعلا من طلب خير أو دفع شر وهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر ولا حول ولا قوة إلا بالله أما لو كان ما يقدر عليه عادة فهذا هو التوكيل ولا بأس به ومنه الوكالة الشرعية وهذه جائزة بالإجماع فتأمل قول الله وعلى الله فقدم الجار والمجرور ليفيد الحصر بمعنى توكلوا على الله وحده دون ما سواه وجاء في الآية الأخرى إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين وجاء في الآية الأخرى قوله تعالى يقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فجعله شرطا في الإيمان والإسلام وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فهذا هو الجزاء على التوكل كفاية الحق جل وعلا فلا مطمع فيه لعدو ولا لغيره وإذا العناية لاحظتك عيونها أي اعتنى الله جل وعلا بك هذا مقصود الشاعر وإن كان اللفظ فيه لبح وإذا العناية لحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان نعم والله ما توكل على الله فهو حسبه وهذا يرى في سير الأنبياء والمسلين وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي سير العلماء والمصلحين فقد رامهم أعداؤهم بأنواع الضرى والأذى, والأذى نواع الضرر والأذى فكفاهم الله جل وعلا لأنه سيد المتوكلين سبحانه وبحمده ولكن ينبغي هنا أن نعلم أن فعل الأسباب لا يقدخ في التوكل فمن الناس من يترك الأسباب ويترك الطعام والشراب واللباس والدواء والغذاء بدعوة التوكل وهذا لعمر الله توكل فينبغي أن لا يجعل الإنسان عجزه توكلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب في درعي وكان يعد العدة للقتال وكان يأخذ طعامه في السفر ويركب على راحلته ويأخذ معه من يهبيه السبيل والطرق في السفر كل هذا من باب فعل السبب كما أمر الله جل وعلا مريم وهزي إليك بجدع النخلة فأمرها بفعل السبب تساقط عليك رطبا جنية مع أننا كلنا نعلم بأن الرجل القوي لا يحرك النخلة فكيف بالمرأة النفساء فهنا مجرد فعل السبب والله عز وجل ضمن النتيجة قال المصنف رحمة الله عليه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الرغبة هي طلب الخير والرهبة هي الخوف من الشر والخشوع هو التذلل والخضوع هذه هي أبواب المشارعة في الخيرات التي تدل على خشة الإيمان كما قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكانوا لنا خاشعين من صفات الأنبياء هذه الصفات الثلاث الرغبة والرهبة والخشوع ولذلك نجد أن قول القائل اللهم إني أعبدك لأنك تستحق العبادة لا أعبدك رغبة في جنة ولا رهبة من النار هذا وإن قيل عن غير واحد إلا أن في معناه نظر فالله جل وعلا نعم مستحق للعبادة لكن أمرنا أن ندعوه رغبا ورهبا هذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال ودليل الخشية الخشية هي نوع خاص من أنواع الخوف لأن الخوف يكون من المعظم في النفس وغيره أما الخش فلا تكون إلا من معظم في النفس قال قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني أي اخشوا الله دون ما سوه فدل هذا على أن الخشية لله وحده وهي دليل العلم قال ابن مسعود كفى بالخشية علما كما في قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية الإسلام نوعان إسلام عام وهو الإسلام الكوني الذي أشار الله إليه بقوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإسلام خاص وهو الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأما الإنابة فهي الرجوع إلى الله وفيها من معاني اللجوء والخضوع ما هو أخص من معاني التوبة قال المصنف رحمة الله عليه ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين طلب العون في الاستعانة قال شيخ الإسلام ابن تيمية فأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس حديث الوصية المشروعة يا غلام في بعض الروايات يا هلج إني أعلمك كلمات هذا الحديث العظيم قال فيه إذا استعنت فاستعن بالله دليل على أن الاستعانة إنما تكون بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا قال ودليل الاحتعاذة الاحتعاذة مأخوذة من العود وهو اللجوء والاعتصام فحقيقة الاحتعاذة هي طلب المهرب طلب المهرب من شيء يخاف إلى من يحمي منه فاللياب عكس العياب اللياب يكون لطلب الخير والعياب يكون لدفع الشر كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكافره ولا يهيضون عظما أن تجابره قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق أي لا أعوذ بغيره وقل أعوذ برب الناخ فدل هذا على أن العياذ العياذة والاستعاذة حق محض لله جل وعلا قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثة لطلب طلب الغوث والمساعدة فإذا استغاف الناس بالشمس والقمر وبالأنبياء والصالحين فإياك أن تتبعهم في ذلك واستغف بالله وحده وتأمل أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر قلتم كما قالت منو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله انتبه من ينادي يا محمد يا حسين يا علي يا بدوي هؤلاء على غير سبيل فإياك وعمالهم فالاستعادة تكون بالله وحده والاستغاثة تكون بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله أيها الأحبة قال المثنف رحمة الله عليه ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نعم الصلاة في اللغة الدعاء وتأتي بمعنى البركة والرحمة أما في الاستلاح فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مختتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تسليم وأما النسط في الأصل فهو التعبد يقال رجل ناسك أي متعبد وأما في الاستلاح فهي ذبح القرابين وهي من أعظم أنواع العبادات البدنية من أعظم أنواع العبادات ذبح القرابين قال الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فالذبح الذي يراد به العبادة هو خاص بالله فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله أما الذبح الذي يراد به التمتع بالمباحات أو يراد به الإكرام أو يراد به الإهداء فهذا لا بأس به وقد تواترت الأدلة بذلك شريطة أن يذكر عليه اسم الله وحده عند الذبح ولا يذكر مع اسم الله غيره ولا يذكر مع اسم الله غيره قال المصنف رحمة الله عليه ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه واللعن هو طرد والإبعاد من رحمة الله. اللعن هو طرد من رحمة الله. والمعنى أي حقت لعنة الله على من ذبح لغير الله. وهذا يطلق في المقام الأول على من ذبح بقصد التعظيم والتقرب لغير الله. ويدخل فيه من ذكر اسما غير اسم الله عند الذبح، كما يفعله النصارى. يقولون باسم المسيح، فهذه ذبيحة لا تحل لمسلم كما قال الله عز وجل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه قال المصنف رحمة الله عليه ودليل النذر قوله تعالى يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مشتطيرا النذر في اللغة هو الإلجاب أما في اصطلاح العلماء فهو إلزام المكلف المختار نفسه بعبادة غير واجبة عليه بأصل الشرعي والأصل في النذر النهي كما جاء في الحديث المتخرج في الصحيحين نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل هكذا قال عليه الصلاة والسلام أن إذا عقده الإنسان فينظر إلى ما ينذر به فإن كان نذر طاعة وجب الوفاء به لأن الله امتدح الموفين بالنذر فقال يفون بالنذر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأما إذا كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما النذر على أمر مكروه الطلاق فإن الأولى أن يكثر عن ذلك النذر بكثارة يمين ويترك ما نذره ولا يفي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كثرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وقد يطلق النذر ويراد به الدين والفرائض كما في قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليقوفوا بالبيت العتيق يفون بالنبل ويخافون يوما كان شربه مستطيرا وهو يوم القيام وهنا وجه نصيحة لنفسي ولإخوتي المسلمين بعامة وطلبت العلم بخاصة أن نقف صراسا على ما يصدر منا من أقوال وأعمال فنزنها بميزان الشرع قال الحسن البصري والله ما نطقت بلساني ولا, ولا لمست بيدي ولا تحركت برجلي حتى أنظر أعلى طاعة أم على معصية يا أحبابي إن من يشتهد في أن يحفظ نفسه من هذه الأمور التي ذكرت فلا شك أنه يسير على طريق توفيق من الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فالإنسان إذا حتى ولو بدر منه شيء فإن الله يغفر له إذا تاب ورجع إليه لأنه إنما وقع فيه عن غير قصد أما إذا أهمل نفسه فربما وقعت في العظائم والموبقات والمهلكات وهو في ذلك لا يحرك ساكنا فذنوبه عظيمة كالجبل العظيم يمكن أن تخر عليه في أي لحظة وهو يراها كالذباب وقعت على أنفه ثم أشار بيده فطار. فكأن أمرا لم يحصل وهذا من موت القلوب وبلا وبلاذة المشاعر ولا حول ولا قوة إلا بالله ودواء ذلك العلم النافع والعمل الصالح والاجتهاد في التقرب إلى الله بما يحب والحذر مما حذر الله منه أو حذر منه رسول صلى الله عليه وسلم باللغة الله وياك منازل المستقيم وجعلني واياكم من خير من خير اهلي ان ياتنا عبدوا نستعين تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما نحق مري واورق عود واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين